هنانك الموالي ربيع الولاية من ساحة المعالي وروح الهدارة شيعوا اسمنا عالي في كل الزوايا ومثل نجوم الليالي مضو البرايا صادق بيت الرسالة ونور الديانة أدبنا من خصاله علم درب الرسول وقال شلنا الامانه بالصادق وكماله عالي لواله جعفر الصادق علانا اسمه وروانا علما اي بين الايمات سمينا بسمه وجعفرين ورايتنا عليا